أو لننسى فوري سبحان الله الرحمن الرحيم و وأن تشونا بهم ربنا ربنا يعلم في السماء وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ كَلِمَاتِهِمْ صَوَابٌ وَمَا يَعِدُهُمْ إِلَّا رَبُّهُمْ وَعْدًا فَقُلْ إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ روالو الذي يسهركم في البن و بحر حتى من في <تصفيق> الفلك وجوينا في في What you're lying in Joe. Yeah. قادرند در that I want to B May they know ja sure. Oh. Yeah Sir? Uh -huh. <تصفيق> إنما man så en aus wow. What? at ذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون What the I am... um yeah. yus dinai تو One Why are you in Thank you. da When you're home, وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعَهُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا And <laughs> I'm زّعَن بَ الن Well, Oh yo oh. لا يرزقكم من السماء من يغلك السمع